بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الصلاة وازكى التسليم على حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الله على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم أيها الاخوه الحضور ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا لكم ونحن نلتقي مرة أخرى في درس من دروس تلاوة القرآن الكريم تعلم تلاوة القرآن الكريم كان هناك موضوع في الدرس السابق هو موضوع الزمن الزمن في الغنه والزمن في المد وعموم الزمن في أحكام تلاوة القرآن الكريم وقلنا أن للمد حروف ثلاث إن شاء الله ما نسيتوها وهي حروف العلة أي الألف والواو والياء وكان هناك شروط, شروط للمد وهي أولا أن يكون حرف المد شنو؟ ساكنا ساكنا وأن يكون ما قبله متحركا بحركة من جنسه واضح؟ أي مشابه له بمعنى أن الألف الساكن يكون ما قبله مفتوح والواو الساكن يكون ما قبله مضموم والياء الساكنة يكون ما قبلها مكسور في هذه الحالة وإلى هذه النقطة أطلقنا على هذا المد تسمية المد الطبيعي ها المد الطبيعي او تسمية اخرى هي قلنا انه المد الاصلي صح لذلك راح يجينا قلنا مد غير طبيعي ومد غير اصلي طيب احنا قلنا الالف الساكن دائما في اللغة العربية يأتي ما قبله مفتوح مصحيح؟ فقط الواو والياء بعض الاحيان يأتي ما قبلها مفتوح مخالف لحركتها مثل قلنا بيت بيت الباء مفتوحه والياء ساكنه مع كون يجب ان تكون ما قبل الياء شنو مكسور لكي يكون هناك مد طبيعي او قلنا خوف خوف الخاء مفتوحه مع كون الواو ساكنه يجب ان يكون ما قبلها شنو مضموم حتى تكون ما الطبيعي لذلك قلنا اكو فرق بين خوف وجوع واكو فرق بين عين وعين واضح الواو الاول الساكن اللي ما قبله شنو مضموم سميناه سميناه ما الطبيعي اما اذا كان ساكن وما قبله مفتوح سميناه سميناه مد اللين هو ما نسيتها هاي سميناه مد اللين وقلنا سميناه مد اللين لكي نظهر حركة الحرف الذي سبق حرف المد حركة الحرف اللي هي الفتحة راح تكون صعبة إذا أجدت شنو قبل الواو أو إذا أجدت قبل الياء لكن قلنا إذا كانت الحركة من جنسه راح تكون سهلة كأن نقول جوع موت شوف موت فرق عن موت صح؟ وحتى نطينا مثال قلنا بعض الأشخاص بعض الشعراء بعض الخطباء الحسينيين الأساتذة أي أساتذة يتكلمون في لغات قلنا نلقا ما يقول ما يقول أهل البيت أهل البيت يقول كذلك ماكو وأكثر شيء أيضا نشوف أهل الخليج أيضا مثلا يقولون أهل البيت صح أو يقولون شيء أو يقولون حسين جايشوفش لو قلنا هذه إلمن للسهولة لكن نحن باللفظ بالقراءة إذن هذا البيت وحسين يعني هذه الحركة اذا كانت مخالفة لحرف المد هذا نسميه مدلين هذا ايضا يمد بمقدار حركتين واضح لكن عند الوقف راح يختلف هسا اليوم ان شاء الله ناخذ الموضوع هذا المد عند الوقف وعند الوصل طيب اذا كنتم قد تجاوزتم مرحلة المد الطبيعي نأتي الان الى المد الفرعي بأحد الدروس السابقة درس المد السابق وأنا قلت لكم حرف المد اللي هو الألف أو الواو أو الياء يأثر عليه الحرف القبله لول بعده كتتوا لقي قلتوا لقبله وقت لكم صح اليوم راح أقل لكم الحرف البعده هم يأثر على المد الطبيعي واضح شلون؟ الحرف اللي بعد حرف المد هم يأثر على المد الطبيعي خلونا نجي نضرب مثال على حرف الالف نقول السماء واضح المد وين عندنا بالالف صح زين نقول مثلا سوى وين المد عندنا حرف الواو واضح نقول مثلا خطيئة وين المدعدنا؟ حرف الياء صحيح؟ هذه مكسورة وهذه ساكنة طيب لهنا احنا قلنا عدنا الياء اذا كانت ساكنة ما قبلها مكسور من طبيعي هناك اسباب تدخل على حرف المد فتجعله مدا غير طبيعي او غير طبيعيا واضح هذني الاسباب اثنين بس اثنين بس هذا السكون مو شرط من الشروط لازم يكون حرف المد ساكن مو صحيح معذره هذا السكون اذا اجدت بعد حرف المد يعني هم هو ساكن هم اللي بعده ساكن صرثين هم ساكن هذا يأثر عليه يخليه يصير مد غير طبيعي هذا سبب من الأسباب اللي هو السكون والسبب الثاني هو منه الهمزة واضح؟ نفس المثال في سورة الفجر وجيئ صح يومئذ بجهنم هذه الياء ساكنة ما قبلها مكسور ما بعدها همزة إذا أجدت ما بعدها همزة ما بعد حرف المد هنانا راح يصير المد غير طبيعي شنو يعني غير طبيعي يعني راح يزيد واضح؟ يعني بدل ما أقول سوء شو راح أقول؟ سوء من حقي أمدها مد غير طبيعي جيء من حقي اقول جيء ومو بس من حقي اصلا ما يصير قصرها ما يصير سويها حركتين لان الطبيعي راح يصير خطا واضح شلون اذا قاعدتنا بالدرس الماضي راح تنهدم اذا اجى بعد حرف المد شنو همزة او سكون واضح يجي بعدها سكون احنا وحده وحده نجيهن لهنا انا واضح إذن المد الطبيعي يصبح غير طبيعي إذا جاء بعده أحد سببين السبب الأول منه الهمزة والسبب الثاني السكون هذه واضحة؟ شبابنا حجاجنا حجياتنا أخواتنا واضحة هذه المعلومة؟ طيب هذه السماء سوء وجيء هذا مثال الالف هذا مثال الواو هذا مثال الياء خلينا نجي مثال اخر يقول انا واضح انزلناه طيب هذا الالف شبيه ما الطبيعي الامور ما الطبيعي الالف قلنا دائما ساكن ما قبل مفتوح وما نحتار به مو صحيح وبعد اجتت همزه لو ما اجت همزه همزه نجي مثال الياء مثال الواو معذره ان الذين يعفوا شاء والذين آمنوا إن لا نضيع أجر من أحسن عملا على سبيل المثال طيب إني أنا الله لا إله إلا أنا فاتقون أو فعبدون هذه الياء متحقق بيها شروط المد الطبيعي لو لا ها اني هذه النون مكسورة وبعدها يا صح وهذه بعدها همزة كذلك المثال بحرف الواو ليش كتبت لكم هاي هذه هذيش تختلف عن هذي شوفوا حرف المد مع الهمزة اجي شنو في كلمة واحدة صح الهمزة وي حرف المد بكلمه واحده سوء وجيئه والسماء نقدر نفصل الهمزه عن حرف المد او عن الكلمه ما نقدر صح هل تشوفون الصبوره من ناس اخواني ما يشوفونها زين انا انزلناه قدرون تشوفونها بالشاشه اللي قدامكم معذره انا انزلناه انا كلمه صحيح وانزلناه كلمة ثانية وياي مفصولات تركوا هذا المثال نفس الحالة إني أنا الله الإني كلمة والأنا كلمة ثانية إذن الهمزة مرة تجتمع ويا حرف المد ومرة تنفصل عنه واضح؟ إذا اجتمع حرف المد مع الهمزة راح أسمي المد المتصل يعني شو المتصل يعني اتصل حرف المد والهمزة اللي هي سميناها سبب المد مول أسباب اثنين قلنا أسباب اثنين الهمزة والسكون الهمزة ومره ينفصل حرف المد الالف مع الهمزه اللي هي سبب المد فسميناه المد المنفصل واضح ليش فصلنا هذا التفصيل لأن علماءنا شي يقولون يقولون هذا المد واجب هذا المد المتصل شنو واجب أما المد المنفصل جائز إذا سويت مد طبيعي أو سويت مد غير طبيعي لا إشكال في ذلك يعني إذا قلنا إنا أنزلناه في ليلة القدر مدية كم حركة اثنين إنا أنزلناه ما نطيت أكثر أو أقول إنا أنزلناه في ليلة القدر اديته اربع حركات يقول هم جائز لكن إذا أريد أقرأ سورة النصر وأقول إذا جاء نصر الله والفتح يصير جاء مثل السماء حرف المد وسبب المد شبيهن؟ جاوبوني كانكم ما جاي ها؟ متصل متصل جاء الهمزة وي حرف المد كلمة واحدة متصل فما يصير أقلل المد إذن يجب أن أعطي مدا هنا بمقدار أربع حركات يعني ضعف المد الطبيعي واضح؟ يعني الألف أسويش قد ألفين زين؟ الألف أسوي ألفين إذن ما أقول إذا جاء نصر الله والفتح شوف اثنين إذا جاء نصر الله لا أقول إذا جاء نصر الله والفتح هذا المد يا حج ميثم حتى علينا نحن من نوقف نصلي ونقرأ إذا جاء نصر الله والفتح أقول لك إيه حتى من توقف نصلي العالم اللي تقلده يقول هذا المد واجب واضح هذا مثل مد كلمة الضالين هم بسبب بس ذاك السبب يختلف ذاك سبب السكون هسه نوصل ان شاء الله ونفصله زين فاذا صار عندنا المد الطبيعي اذا جاء بعده احد سببين وهما الهمزه او السكون يكون غير طبيعي واضح يكون غير طبيعي وجئنا الى الهمزه انقسمت الى قسمين مره متصله ومره منفصله فاذا كانت متصله فالمد واجب واذا كانت منفصله فالمد جائز صعبة هذه لاعيدها منو ما فهمها يرفع عيدها ماكو اشكال اعيدها عيدها على مود تكتب على مود تكتب طيب اللون غيره صار عود نحن ذاك الدرس قلنا نكتب لكم بالأسود قلنا قلنا اليوم نكتبلكم بالبرتقالي شويه افتح وافرح زين طيب هسه واضح اخواني الاعزاء المد الطبيعي المد الطبيعي الالف والواو والياء الساكنه الساكنه المتحرك ما قبلها بحركه منين من جنسها اذا وجد يعني شوفوا إحنا ما نستغني عننا ليش تميناه الأصلي لأن هو القاعدة إلما لكل المدود الفرعية واضح؟ لأن المد الطبيعي هو قاعدة لكل المدود الفرعية فإذا وجد هذا المد إذن بابا بدون كلام يا بنات الزغار بدون كلام طيب إذا وجد هذا المد فيكون إذا وجد هذا المد معذرة وجاء ما بعده وجاء بعد أحد سببين همزة أو همزة أو تلك وياي سكون ش راح يكون المد المد راح يكون غير طبيعي واضح اجينا وين للهمزة طيب الهمزة قلنا تقسم إلى قسمين تارة تكون متصلة كما في كلمة السماء واضح وتارة تكون منفصلة كما في كلمة ان انزلناه او ان اعطيناك الكوثر صح او متصلة كما في كلمة اذا جاء نصر الله والفتح صح فاذا عندما يكون او عندما تكون الهمزه متصله فالمد حكمه شنو حكمه الوجوب واذا كانت منفصله حكمه شنو جائز واضح خلونا نتعلم مصطلحات قواعد التجويد هذا تسميناه الالف حرف المد صح الهمزه سميناها سبب المد مصحيح فاش راح نقول بعباره تجويديه اذا اجتمع حرف المد مع سبب المد في كلمه واحده فالمد واجب واذا انفصل حرف المد عن سبب المد في كلمتين فالمد جائز ما حكمه لحد اقول ما حكمه واحد يقول المتصل هذا المتصل اسم اسمه المتصل حكمه الوجوه مقدار مده اربع حركات اي ما اذا كان الف فسيعادل الفين او اذا كان يا فسيعادل ياين يا او واو فسيعادل واوين واضح نعم استاذ فضل انت البارحة حاضر للدرس لو لا البارحه ما حاضر للدرس يسأل واحد حاضر للدرس لان البارحة كان عندنا شرح للحركه وشنو الحركه وكيفيه الحركه واضح شلون خلينا شويه وحده وحده على كيفكم ويانا نوصل ان شاء الله للسكون احنا الان جاي نشرح بمن بالهمزه ما جاي نشرح بالسكون واضح اكو سؤال على المد الطبيعي بدايه ماكو سؤال اكو سؤال على المد المتصل على المد المنفصل موجود المد المتصل والمنفصل موجود بالامثله في حرف الواو وفي حرف الالف وفي حرف الياء واضح شلون موجود اذا فتحت القران تطيني الشيخ هذا المصحف بعد اذنك اذا فتحنا القران من اي مكان راح نلقى امثله مثلا انا هسه فتحت الكتاب الكريم واضح من يا صفحه من صفحه 259 تقدر تفتح صفحه 259 راح نلقى معذرة صفحة 259 سورة إبراهيم عليه السلام أول كلمة في هذه الصفحة مد منفصل تؤتي أكلها جاي شوفونها فتحتوها هل لا ها أول كلمة أول كلمة في هذه الصفحة عندنا مد منفصل تؤتي وكلها هذا المد المنفصل مقدار مدش قد نفس المد المتصل أربع حركات الفرق بيناتهم واحد واجب اللي هو المتصل والثاني اللي هو هذا المنفصل شنو؟ جائز, جائز. إذن أنا من حقي أقرأ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربك شفتوا شقد مدية المنفصل جد مديت الياء حركتين بس أعيدها مره ثانيه تؤتي وكلها كل حين باذن ربها او امد بمقدار اربع حركات ممكن يجيبون مصحف للحاج عفوا اخذت المصحف الخاص بي طيب او امدها اربع حركات واقول تؤتي وكلها كل حين باذن ربها واضح شلون الفرق الي الخيار كيفي أريد أمد اربع حركات أريد أمد حركتين خلوني أكمل نلقى بعد عندنا مد آخر يلا وياي ويفعل الله ما يشاء آية 27 ويفعل الله ما يشاء هذا المد متصل لو منفصل متصل يشاء ليش متصل لان سبب المد وحرف المد في في كلمه واحده ايش قد مقدار مده اربع حركات هنا ملاحظه نكتبها اذا كانت الهمزه متطرفه يعني شنو متطرفه يعني نهايه ايه يعني وقفت على هذه الهمزه مثل الان في يشاء مو نهايه ايه ها يعني راح اذا وقفت عليها فيفضل أن تمد بمقدار ست حركات تشبع واضح أو تشبع الهمزة إذا وقفنا عليها إذا كانت متطرفة فتمد بمقدار ست حركات مو أربعة أما في حالة الوصل فتمد بمقدار أربع حركات واضح يعني راه نقرأ ويفعل الله ما يشاء شفت؟ خلي عينك وياي عين. ويفعل الله ما يشاء ست حركات جاي نمد هذه الهمزه طيب نكمل نشوف بعدك اكو عندنا مد متصل او منفصل راح نلقى في ايه 32 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء عندنا مدين متصلين مصحيح؟ مدين متصلين صح؟ طيب لاحظت شلون؟ إذا كانت المدود المتصلة أو المنفصلة متجاورة, متجاورة وهو الأولى والأفضل طبعا في كل المدود عند القراءة يجب أن يكون مقدار المد متساوي واضح؟ نعم يجب أن يكون مقدار المد شنو؟ متساوي مو واحد أمد أربع حركات واحد أحد أسوي ثمانية أو ست حركات ليش؟ خاطر القراءة إذا كان المد متساوي القراءة راح تكون متزنة متسقة أو متناسقة متساوية واضح؟ فاذا انتبهوا شلون راح اقراها اني نقراها بالقراءه الاعتياديه مو شرط الا نقراها بال بالنغم يعني زين الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم واضح نعيدها الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم اختلف شيء بالقراءة بس النغم يختلف فلاحد يقول أنا ما أقرأ تجويد الأحكام هم أطبقها ما لها علاقه الاحكام بالانغام واضح نعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماء ثمرات رزقا لكم. واضح؟ أتو بس تابعوا أثناء القراءة. لا أحد يقرأ وياي. تابعوا أفضل شوية زين، زين. نعيدها مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بغير طريقة نعيدها. طيب؟ الله الذي خلق السماوات. والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم واضح؟ لما قريناها بهذه التلف طرق أثر على المدشي زيدنا بطريقة ونقصنا بطريقة ثانية اذن الاحكام نفس الاحكام ان قرات بالقراءه الاعتياديه او ان قرات بطريقه التدوير ما تسمى الترتيل بالشائع عندنا او ان قرات بالطريقه التجويديه اللي هي الطريقه المصريه او الاخيره اللي هي الطريقه العراقيه الحال نفس الحال الحكم نفس الحكم لهنا انا واضح الدرس المد الطبيعي اذا دخلت عليه الهمزه او السكون نعم واضح اعاده سريعه قبل ما ننهي درسنا اذا دخلت عليه الهمزه او السكون يكون مد شنو غير طبيعي واضح فالهمزه اذا دخلت على حرف المد وكانت في كلمه واحده يسمى المد الواجب المتصل ويمد بمقدار اربع حركات واذا دخلت في كلمه ثانيه انا انزلناه وان اعطيناك الكوثر فسيكون ويسمى المد الجائز المنفصل ويمد بمقدار ايضا اربع حركات او حركتين لهنا واضح ان شاء الله لنا عوده للمدود ان شاء الله في درس اخر الى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وال محمد Amen. Wow.